انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَقَادِرٌ عَلَى أَن لا آيَةٌ وَلا كِنَّا نَأْكُثُكُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ في الارض ولا الطائر يطير بجناح إلا هم من امثالك ما فر ورطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاءُ يَهْدِهِ ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنت صادقا بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوُنَّ مَن تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ آَسَلْنَا إِلَاءَ مِمَّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا الَّذِينَ تَبَارَكُوا فَلَوْلَا إِنْ جِئْنَا بَأْسًا تَضَرُّ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى, حتى